بسم الله الرحمن الرحيم تلك <تصفيق>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 عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات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 إننا لمن ناصحون اغسلوا معنا غديا يرجعوا الى الله واننا لحافظون قال يني لا يحذرني ان تذهبوا بي واخاف واخاف لَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُم مُّنظَرُونَ قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا Wa la la tuap pe na nga biamrihim Biamrihim haga وَمَا كَانَ مُؤْمِنٌ إِلَّا نَاصِحًا بِالْحَقِّ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فصبر جميل سيفون <تصفيق> يرَاحِمَ مَعْذُودَةٌ وَكَانُوا فِيهِمْ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اكْرِمِي مَثْوَاهُ اكْرِمِي مَثْوَاهُ أَسَأَلْ أَيُّوْفَنَا أَوْ نتخذه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 ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واسبق الباب وقدت قميصه من زبر وألف يا سيدها لدى الباب شاهد شاهد من اهل ها كان قميصه ان كان قميصه قد من قبل انفصدت فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت ف كذبت هُ وم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها خبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكنهن أرسلت إليهن وَآتَدَت لَهُ مُتَّكاء وَآتَت كُ وَاحدَةٍ مِنهُ النَّاسِكين وَقلَ تِ جَلَهِ فَلَ م رَأَنهُ أَك بَرنهُ وَقَّعَن أييدم وَقُل حَا وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ وَاحْكُم إليه النواط من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأذينه إنا نراك من المفسنين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 قُل الطَّيْرُ مِنَ الرَّأْسِ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانَ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ فَأَوْصَاهُ الشَّيْطَانُ بِذِكْرِ رَبِّهِ فلبت في السجن بضعسين وقال الملك إن إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات يابسات وقال الذين جاء منهما وادتر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 117. وسبع سنبلات قبر واخر يابسات 118. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذأبا ما حصدتم فذروه في سنبله فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم ما قدمتم لهم أن نئلنا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما فاسالهما ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان رببي بكيدهن عليم قال ما فتقب كن اذرا واتن يوسف عن نفسه قلنا هاشل الله انا راودته عن نفسه وان انه لمن الصادقين ذلك ليعلمن ان لم اخن بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخا فقال الملك اتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إفوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم, فعرفهم وهم له مكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتبعوا كن من ابيكم الا ترون انني في الكاين وانا خير المنزلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم فلا كيل لكم في ولا تقربوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم عن الله لا حافظون قال هل آمنكم علي الا كما آمنتم على اخي على اخيه من قد فالله خير حافظ وهو ارحم راحمين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 كثير قال لن نرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله حتى تؤتون لا تأتونني به إلا تأتونني الا ايهنا بكم فلما قال الله على ما نقول وكين وقال يا بني لا تدخلوا من باب من واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن قلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولا ما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يبني عن من من الله من شيء الا حاجه في نفسي عم وبقبا وانني وقدوا علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولهم ما على يوسف هاوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كان فلما جهزهم بجهازهم, بجهازهم دعا السقاية في رحل يا خيه ثم أذن مؤذن أية والعير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم قالوا نفتد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمكم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا وفوق كل ذي علم عليم قالوا ولوء يسرق فقد سرقا كله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر نجية. قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موتقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن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 117. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون 118. قال بل سولت لكم صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العلم الحكيم وتولى عنهم وقال يا وطعيناه من الحسن فهو كظي قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال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 سدا تفاوف لنا الكيل فاوف لنا الكيل وكصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين Craig I hin